يا من يعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وحبات الحصى وذرات الرمال وموجات البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تختلف عليه الوجوه ولا تشتبه عليه الأصوات يا من مصير كل شيء إليه ورزق كل شيء عليه يا قديم الإحسان يا دائم المعروف